وَيقولُ الذينَ آمنوا لَلانُزِلَ السُورَ فَإِذاَا أُزِلَ سُورَةُم مُحكمَةُ وَذُكِرَ فيِيهَا القِتَالُ رَأيتَ الذيينَ فِي قُل بِهِمُ مَرَضُون يَظُرونَ إلَ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 فَكَيْفَ إِذَا تُوُفِّيَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَيَدُبِّرُونَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهَ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ